بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر صاد لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقًا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ يَتَنَاوَلُهَا التَّحِينُ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ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 قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها وَ طَلَقمَلَؤ مِنهُم أَلِم شصْبِرُ على آلهَتِكُمْ إِ هذا لَ شَيْعراادَ وَ ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف ما سمعنا بهذا في المله الاخره هذا الا اختلاف اؤم جِئَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَلْ هُمْ فِي عَذَابًا أَمْ عِندَهُمْ خَزَنَةٌ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 السماوات والارض وما بينهما خل يرتقون في الاسباب جل دم ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعد وفرعون ذو الاوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولائك كن احزاب وَثَمُودَ وَقَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ كَانَ أَحْزَابًا إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْضَاءُ إِن كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْضَاءُ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِكَ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 إِ سَخخَرن الجبالَلَ ماَاهُ يسَِّحْنَ بالالعَش وَالإشرااقَ إِ سَخخَر الجبال ماَاهُ 124. وقفر محشورة كل له أواب 125. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 126. وهل أتاك نبأ الخصم إذ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط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 وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه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 ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَطَاعَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ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 ونبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلف وحسن مآب وان له عندنا لزلف وحسن مآب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 أَرْكُضُ بِرِجْلِي هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ أَرْكُضُ بِرِجْلِي كَهَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي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 اننا اخلصناهم بِخَالِصَةٍ ذكر الدار اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم من دنا لمن صفائنا الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذل كفن وكل من الاخيار اذكر اسماعيل واليسع وذل كفن وكل هذا ذكر وان للمتقين لحسنى مآب هَذَا بَكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبَ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ والاتكين فيها يد فيها بفكهة كثيرة وشراب وعدههم قاسات الطب بتاب دهم قاسات الطب في أرابا هذا تُعدون اليوم الحساب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر ما ابدا جهنم يسلونها فبئسل مهادا جهنم يسلونها هذا فليذوقوه حميم ووساق هذا فليذوقوه حميم ووساق وآخر من شكله ازواجا وآخر من شكله ازواجا هذا ثوجا اقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا هذا فوج تَحِمٌّ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُّنَ قَالُوا بَلْ أنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أنْتُمْ قَدَّمْتُمُهُ لَنَا فَبِئْسَ القرار.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 اتخذناهم سخريا امزغت عنهم الابصار اتخذناهم سخريا امزغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار تخاصم أهل النار قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُلْ مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ قُلْ مَنْ كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ يَخْتَصِمُونَ مَنْ كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ يَخْتَصِمُونَ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أنا نذير قال ربك خالق بشرا من إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال انا خير منه خلق تلي من نار وخلقته من طين قال انا خير منه خلق تلي من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم قال نچیل و الکل نچیو میم پال روکنی اباسو پال روبی کا قال فانك من المنذرين قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا بوينهم قال فبعزتك لا أبينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول قال ل أَملَ أن جَهَنَّ مَ مكَ وَمَِّ من تَبِعَكَ منِنهُمْ أَجمَائين لأَمََّّ جَهَن مَنكَ وَمِ من تَبعَكَ منِنهُمْ جائين أُلمَا أَسْأَلُكُم عَلَيهِ مِنْ أَجرُْ وَمَاأَنَ مِن المتكلفين